سبحانك لا أعلم لنا إلا ما عدمتنا إنك أنت العيوم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الهدان الله ربنا لا توزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحى ربنا اغفر لنا ولي الذين سبقونا بالإيمان وَدَاجِعْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ الدَّلْدَنِينَ آمَنَ رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ رَبَّنَا أَعْلِنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ آمين ما علمنا وما نفعنا ونفعنا بما علمتنا وسقنا الميم نفعنا وسدنا الماء. أَبْنَاءَ تَقَبَّلَ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الرَّحِيمُ حَسْفُ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وبارك على محمد وعلى ال محمد وباركته على إبراهيم وعلى آل... على ال محمد وباركته على ابراهيم وعلى الراهيمينك حميد مجيد قال يرجع الحدث وحكم الخبث باب في هذا الباب سيتكلموا عن الحدث وحكم الخبث والأصل في أحكام هذا الباب ما ذكرنا من آيات سابقة وبالنسبة إلى حاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آيات أبي هريرة عند الأربعة وابن أبي شعيبة ومالك وأحمد والشافعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته صححه الحبان والترمذي وغيرهما وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الثلاثة وعند الثلاثة والصحة وأحمد قال فيه أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وله شاهد عند البهقي حديث أبو حديث أبي مامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينزع شيء ينزعج إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه وفي رواية البهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدثه وحديثه كذلك بحديثه بعمرة رضي الله عنهما عند الأربعة وصحاحة بن حبان والحاكم وابن خزيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس وكذلك حديث ابي عيّرته عند البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولنا أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب وكذلك حديث الشخين من دعى ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم ان يغتسل منه ولابي داود ان يغتسل فيه من الجنابه ومن هذه الاحاديث كذلك حديثه بداوود والنسائي بإسناد صحيح رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم انه قانه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضا ان ان تتوضا نرته بفضل الرجل او يتوضا غارما بفضل المراة وليقترفا جميعا ومثله حديث عبد الله بن ثارجسين عند أبي داوود والنساء كذلك قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة أو المرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان عن ومنها كذلك من هذه حديثه ذلك حديثه ابن عباس رضي الله عنه عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتسل بفضل ميمونة رضي الله عنه وكذلك حديثه عند أصحاب السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتثل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب لا نعم والحديث صحاحه بن حبان والترمين. من هذه الاحاديث كذلك حديث حديث وأمهان رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتثل بفضل ميمون وكذلك حديثها عند البيهقي وغيره وفيه أن رسول الله, الله صلى الله عليه وسلم في جذنة فيها أذار العجين وسترتها حتى اقتثل وصلى ثمان ركعات وحديث كذلك أم عطية عند الشيخين وفيه ان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قال لهن وهن يغسلن بنته صلى الله عليه وسلم أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر واجعلنا للأخيرة كافورا أو شيئا من كافور وكذلك منها إلى حديث حديث انس رضي الله عنه عند الشيخين وفيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر فالتمثنا وضو فلم يجد فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدو في ذلك دناء فامر الناس ان يتوضؤ فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه حتى توضؤ من من حديث رضي الله عنه عند أحمد في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم افاض وشرب من ماء زمزم وتوضا ودعا بدلو من ماء زمزم افاض ودعا بدلو من ماء زمزم فشرب ثم توضأ ومنها كذلك حديثه ابن سلامة رضي الله عنه عند الشيخان قالت كنت أقتصر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقتريف منه جميعا ومناه حديث كذلك عائشة عند الشيخين قالت كنت أقتصر أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقتريف منه جميعا تختلف فيه أيدينا من الجانبين ومنها كذلك حديث المسوار ابن مخرمة أمروان بن الحكم عند الجماعة إلا البخاري والترمذي إلا البخاري والترمذي قال في قصة صلح حديبية فما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كفي رجل فدلك بها وجهه وجلده وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوء ومنها كذلك حديث أبي هرات عند الشيخين قال نقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنوبا فاختنست منه حتى اغتسلت وإذن أتيت فقال أين كنت يا أباهر قال كنت جنوبا فكرهت فكرهت كنت جنوبا فكرهت أن, أن جالسك وأنا على غير ضهار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس وفي رواية إن المؤمن لا ينجس وكذلك حديث حذيفة قضية الله عنه عند مسلم وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس وكذلك حديث, حديث ابن عباس موقوفا عليه عند البخاري قال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وكذلك حديثه ربيا بنت معوذ من عفراء عند أحمد وأبي داود قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده مسح رأسه بفضل ماء كان في يده و من هذه الحديث كذلك حديث أنشم رضي الله عنه عند الشيخين قال جاء على في باله طائفة من المسجد، فذجره الناس، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بولته، أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنروب من ماين، فأورق عليه، وفي رواية غير الشيخين، مدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذرات إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن وفي رواية أن العرابية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندها اللهم ارحمني وأرحم محمدا ولا ترحمنا أنا أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا هذا وكذلك حديث أبي هريره عند مسلم وغيره قال جاء عربي فبال في طائفة من المسجد فتجرع الناس فنعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بذنوب من ماء فأغرق عليه وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ومن هذه الأحاديث كذلك حديث اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ومن هذه الأحاديث كذلك حديث ابن شعيكين عند قال إنه أسخن ماء وقت به ما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينه ومنها حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي ولكنه حديث ضعيف بل إن ابن الجوزية يكره في الموضوعات. قالت أصنتمان، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا حميرة، فإنه يورث البرص. ومن أحدهه بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليد الجني. والحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ولكن كل رواياته ساند وضعيف وقال فقال هل معك وضوء قلت لا معي إداوة فيها نبي فقال ذمرة طيبة وما طهور ويعارضه حديث مسلم وحديث صحيح أنه أخجه مصري من رواية بن مسعود أنه سوء إلهي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجني قال لا أوددت أني كنت معه ومن هذه الأحاديث كذلك حديث بن عباس رضي الله عنهما قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يكون لهم إنما هو في ان المخاط أو البصاق إنما يكفيك ان تفسحه بخرقة ان يكون الحديث وجهه قد ترقت وغيرها من الاحاديث في هذا الباب قال باب يرفع الحدث هو حكم الخلفي قالوا عن الاحاديث كحديث ابن عمر في موطئ قال قال مالك قال احيا حد احيا الحديث حدني يعني مالك النافع عن ابن عمر أنه قال إن كانت رسال والنساء ليتوضعون جميعا على آية رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك حديث عمر رضي الله عنه في الموطة وفيه أن عمر بالخطاب خرج مع ركب في ركب فيهم عمر بالعص فأتوا صاحب حوض لأتوا على صاحب حوض فقال له أمر بن العاص هل تريد حوضك السباع صاحب الحوض فقال له أمر بن الخطاب لا تخبرنا فإنا نريد على السباع وترد علينا نعم قال يرفع الحدث وحكم الخبث يرفع الحدث الحدث ما هو تعريفه الحدث هو الحكم القائم بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بها المانع من العبادة والحدث هو لغة الجديدة الصلاحا هو الحكم المترتب على الأعضاء أو القائم بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية المانع من العبادة قال يرفع الحدث هو إما يكون حدثا أصغر وإما يكون حدثا أكبر الحدث الأكبر هو الجنابة القائمة بالعضاء بسبب الحيض أو النفاس أو الإنزال أو الإلاج وقد يكون حدثا أصار بسبب انتقاض الطهارة الصغراء أي الوضوء بأحد نواقض الوضوء ناقض الوضوء 16 كما نكرها من عاشر سيذكرها هو شاء الله أبو المريح السلسنيان در وغائض نمو الثقيل من وإغماء جنون ودي نفس وقبلة ولا إن وجدت لذة عادة كذا ينقصد في طاف كلام كذام السلوذكر والشك في الحادثة كفر مكان وحكم الخبذ قال وحكم الخبذ ولم يقل الخبث لأن هم لا يكفي في تطهير الخبذ إزالة عينه فالشرع رتب على حلول عين النجاسة بالمحل أو البدن أو الثوب رتب عليه حكم، هذا الحكم هو الذي لا بد فيه، لا بد من الماء ليختفي هذا الحكم، لا بد أن يغسل المحل بالماء حتى يختفي الحكم. أما مجرد إزالة عين النجاسة، فهذا لا يرفع الحكم الذي يرتب الشارع, الشارع على, على وجود عين الخبث في الثوب أو المكان أو البدن لها قال يرفع الحدث وحكم الخبث الخمث الخبث هو الحكم الحكم الموجب لمن اتفث به المنع من الصلاة به أو فيه الصلاة به يا كان في البدن أو الثوب من الصلاة فيه من الصلاة به إذا كان في البدن أو, أو الصلاة فيه إذا كان في التوبة أو المكان وهذا لغة وهذا الصلاح يعني وأما لغة فالخبذ هو النجاسة والعيرة نعم البول نعم ونحوها من نجاسة ثم نقار يرهع الحدث وحكم الخبث نعم بالمطلق بالمطلق. بالمطلق يعني بالماء المطلق الذي لم يقيد الماء المطلق معناها الباقي على خلقته الباقي على أصافه و الماء الباقي على أصافه كماء الأمطار كما رينا في الآيات وماء البحار والمياه الجوفية وثواء كان هذا الماء ماء عادياً أو ماء مباركا الماء الزمزم كما رأينا يطهر، أصحابي الطهارة، وكذلك الماء المبارك الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه ومجته أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يتطهر به، نعم، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. صدق عليه سما بلا قيد الماء المطلق هو الذي يصدق عليه سما بلا قيد فإذا قيد لا, يص... لا... أنتفى على الإطلاق فماذا قال قلنا ماء, ماء الورد قيدناه بالورد انتفى على الإطلاق اذا قلنا ماء الزعفران انتفى على لكن اذا لم يقيد فمعناه انه باق على أل يدخل في ذلك ليس تقييدا له له لأن ماء البحر وماء زمزم هذا تقييد بالمكان التقييد بالمكان لا يضر نعم إنما إنا التقييد بالوصف نعم وهو ما صدق علي اسم ماء بلا قيد وإن جمع, من ندى. وإن جمع من ندى وإن كان هذا الماء المتجمع الذي سقط بسبب الندى فتجمع على أوراق الأشجار فهذا جمعت هذا الماء الذي سقط على أوراق الأشجار وتجمع عليها من الندى وهو الرذاذ الخفيف هذا الرذاذ الخفيف الذي يسقط ليلا في العادة, في العادة فلو جمعت هذا الرذاذ المتسقط على أوراق الأشجار وجمعت منهما يجوز لك أن تتضحر به وذاب بعد جمودي أو ذاب بعد جمودي كالمياه التي تثلجت وذابت لا يسلبها ذلك طهوريتها الملح. الملح سيذكره إذن المياه إذا تجمدت سواء جمدتها أنت عن قصد مثلا جعلتها في الثلاجة حتى تجمدت أو, أو تجمدت بسبب الظروف الطبيعية فهي باقية دائما هذا لا يخرجها عن إطلاق عن, عن الإطلاق عن أنها ما هو مطرق أو كانت سؤر بهيمة أو حائط أو جنوب أو كانت سؤر بهيمة أو حائط أو جنوب وطبعا طبعا هذا هو هو مذهب الإمام مالك أن السؤر البهائم لأن الحي طاهر والسؤال التالي سؤر البهائم طاهر لا يسلب الطهورية طاهر ولا يسلب الطهورية وكذلك سؤر الحائض والسؤال بهيمة أو أو أو أي فضلة أي فضلة بعيمة أو ما بقي مثلا بعد الشرب البهائم أو سؤال الحائض ما بقي بعد الشرب الحائض أو أو او شنوبين او شنوبين والدليل على أن السؤال الحائض على أن السؤال البهائم لا يسلب أن السؤال البهائم لا ت... ما باقية بعد البهائم لا تشربوا به الطهوريه يعني ان شرب البهائم من الماء لا يسلوه طهوريه وحديث عمر الذي راينا عنده الموطا والدليل على ان السؤال الحائض لا يضر الطهوريه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري علي عائشه قالت كنت اشرب وانا حائض من الإناء ثم اناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه على مكانه فيه ويشرب و نعم ثم قال أو فضل طهارة أو حائض أو كان سؤر بهيمه أو حائض أو جنوب أو جنوب كذلك فضل جنوب كذلك طاهر فضل الجنوب كذلك طاحت أو فضل طهرتهما لأن, لأن الدليل كذلك من أدلة كذلك على طهارة وطهورية فضلة الحائض والجنوبي حديث حذيفة عند مسلم إن المسلم لا ينجز حديث أبي حذيفة عند الشيخان إن المسلم لا ينجز حديث ابن عباس عند البخاري أن المسلمين لا ينجل, لا ينجل سميتا ولا حي لا ينجل سحيا ولا بيت إذن هذه الأحاديث كلها تدل على الطهارة أو فضلة, طهارت أو فضلة طهارتهم وأما بالنسبة للسؤال البهائم في الحقيقة اختلف فيه العلماء فذهب مالك و احمد بن حنبل وجماعة من العلماء وأبو حنيفة وجماعة من العلماء كذلك ال يعني مذهب يعني يعني أن مذهب أحمد بن مذهب الشافعي ومالك الشافعي ومالك وأبي حنيفته أن هذه البهائم طهرها سؤرها طاهر طبعا البهائم باستثناء الخنزير والكلب أنه سيفرد سيفرد لكلب حكما خاصا ويلحق به الخنزير لكن مثلا البهائم كالسباعي وكل أنعامي وكل طيوري هذه عند مالك الشافعي وأبي حنيفة أن أسعارها طاهر حتى الجلالة لا الجلالة سيستنيها لأنها آآ آآ لها لها وصف خاص لكن لنستني فقط من هذا الحكم الجلالة أنه سيعطيها حكما خاصا والكلب والخنزير. بالنسبة لي إذا هناك في المسألة ثلاث مذاهب المذهب الأول وهو مذهب مالكي يا حنيفة واحمد والشافعي ذلك قابل ان اسار هذه البهائم طاهر هل بالاحاديث على, على ذلك دالت على ذلك وكحديث ابي هريره وحديث جابر وحديث عمر الذي يرأيه الثاني أن ما كان كالسنور فما دونه في الخلقه طاهر وما كان أكبر من ذلك مما لا يأكل لحمه فضلته ليس الطحر وهذا هو منهبه إمام أحمد جماعة من العلم والمذهب الثالث هو أن كراهته فضلة الحمير خاصة الحمير خاصة وهذا المذهب ذهب إليه جماعة من الصحابة وإما قال به الشوكان والصحيح هو بذب الجمهور وهو أن فضل هذه الحيوانات طائرة مظهر والدليل على ذلك هو لح لحاجي في ذلك وأما حديثه القلتين اللي يستدل به بعض الناس على عدم طهارة فضلة الحيوانات مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة ضعيف ومختلف فيه ولذلك لا يعرض لا لا يقع على معارضته النص والصحابة رضوان ضائع عليهم اشتهر عنهم انهم كانوا يشربون ويتوظعون ويقتسلون بفضلتي عليه الحيوانات وهي أيضا يعسرو التحرز منها لأنها حيوانات لأن أغلب لأن أغلب هذه الحيوانات التي قلناها حيوانات ألفا يعسرو التحرز منها ولهذا الصحيح هو هذا المذهب صحيحنا في هذه المسألة هو مذهب الإمام مالك وبالنسبة لي طعارة طعارة الجنبي والحائط العلماء فيها على أربع مذاهب المذهب الأول أن طهارة الحائط والجنوب وطهارة الرجل فضلة طهارة الرجل وفضلة طهارة المرأة مطلقا كان حائضين أو جنوبين أو كان غير حائضين وغير جنوبين أنها طاهرة مطاهرة واستدلوا على ذلك بالأحاديث السابقة، حديثي التي ذكرنا، حديث أمي سلمت في اقتصالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش نابع عند الشخين، حديثي عائشة في اقتصالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عند الشخين، وحديثي عباس في اقتصال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضيمه عند المسلم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 مالك والشافعي وابو حنيفة وذهب احمد ودا و وجماعه من الصحابه الى ان بفضله المراه لا يجوز لرجل أن يت يتطهر بها فضلت طهرت المرأة لا يجوز لرجل أن يتفضى أن يتطهر بها ويجوز لها هي أن تطهر بفضلته طهارته وقيد أحمد وإسحاق هذا بما إذا خلت المرأة بالماء إذا خلت بالماء فضلت طهارتها لا يتطهر من الرجل وأنما فضت طهرته وفِت الطهر فهذه الطهارة جاء واستدل في ذلك بحديث الحكم بن عامل الغفاري عند خمسة صححاه الترمذي وابن ماجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل تهور المرأة بفضل تهور المرأة المذهب الثالث هو أن المرأة إذا كانت حائضا لا يتطهر بفضلتها واذا وإذا لم تكن حائضا يتطهر بفضلتها فضلتها فضلت طاولها وبفضلت طاولها ومن من قال بذلك ابن عمر وجماعة و المذهب الثالث مذهب مذهب الرابع أنه مذهب الرابع مذهب الرابع أنه ما إذا شرعة مع شرعة مع يجوز أن يتطهر كل إنسان، يطهر كل واحد منهما بفضل طهارة الآخر، وإذا لم يطهر معا لا يجوز لهما ذلك. طبعا مذهب ابن عمر مبناه على حد على نفس حديث الحكم العمري الغفاري، ولكن حمله حملوه حمله أصحاب الذين أبوا هذا المذهب حملوه هذا الحديث على الحائد الخاصة حملوه على هذا هذا المذهب هو المذهب الرابع. في أنهما إذا بدأا معاً يشوس ذلك عندته هو حديث عبد الله بن السرجس عند أبي داوود النسائي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل أن يتودع الرجل بفضل ظهور المرأة والمرأة بفضل ظهور الرجل واليا و... ولكن يسعان ولكن يكون يسعان ما يمكن ان يكون يسعان ما يكون يسعان ما يكون يسعان ما يكون يسعان أن يكون يسعان ما يكون يسعان ما يكون يسعان ما يكون يسعان والله تمسكوا بحديثه. عمر بن الحاكم الغفاري ولم يبلوه حديثه عبد الله من استرشد والصحيح وبدأ الجمهور هو المبدأ الأول لكثرت أدلته ووضوحها ولأن الأحاديث الأخرى تحمل على على على الماء على الماء على على الماء المستعمل أو تحمل على ماتطايارة من الماء ماتطايارة من الماء من الأعضاء بعد أن استعملا في الأعضاء تحملوا على الماء المستعمل أو تحملوا على الكراتي تحملوا على الكراتي فتحملوا على الكراتي جمعا من لحادة وهذا أو لا جمع من من إسقاط بعضها ومن الأسباب المرجح كذلك لهذا المذهب أن الفطلة بين اوان الرجال ووان أو النساء يعصر وفي عما يعصر شقته تجلب التسيط نعم قال. وفضل طهارتهم نعم أنت من يعود على الحائد والشنو أنت من يعود على أو كثيرا خلط بنجسي لم يغيل أو كثيرا خلطا بنجس لم يغير الماء الكثير إذا خلط بنجاسة لم تغيره أجمع المسلمون على أنه لا يتضرر بذلك ماء البحر إذا ثقذت فيه نجاسة ولم تغيره أجمع المسلمون على أنه على أنه لا يؤثر عليه ذلك لا يضره ماء كثير كالماء الجاري كماي الآبار أو كماي الأنهاري ااا أو إذا كماي الأنهاري وكل كماي الآباري والدليل على ذلك هو حديث بئر وضعه لأن حديثه بسعيد عند الثلاث ليصح عنه وهي بئر كانت تلقى فيها العذراء والكلاب والحيط وكان يستبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر له أنها تلقى فيها هذه الأشياء فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إذا الماء كان كثيرا لا يتضرر نعم أما ما قل فهو الذي فيه الخلاف ما كان قليلا إذا خلقته نشاسة من تغيره الماء القليل الذي خالط مجاستن التغير اختلف في العلم ذهب احمد والشافعي وأحمد وأ والشافعي وابو حنيفه وروايه عن مالك الى انه ينجس الى وقعت ما القليل الى وقعت فيه نجاسه ينجس ضابط القليل. ضابط القليل عند أحمد والشافعي وما كان أقل من القنده. في حديث ابن عمر إذا كان ما قنده من أحمد الخبر وضابط القليل عند أبي حنيفة ما تحرك طرفه بالطرف الآخر تحركت طرفاً وهو يتحرك طرفاً وضابط القليل عند مالك ورجعوا فيه العرفي. ليس له حد مضلوط وإنما يرشع فيه إلي أرف والمذهب الثاني أنه آآ أنه آآ أنه, آآ أنه, أنه, أنه المذهب الثاني هو أنه طاهر وأنه طاهر وهذا المذهب هو مذهب داود الظاهري وهو رواية عن مالك واستدل بأن الماء لأن بأن هذا الماء ماء سيد الأصحاب هذا المهم هذا الماء ماء باقي على أصافه وما دام لبتغير أصافه لا لونا ولا طعما ولا رحا فهو طاهر مطاهر، والمسألة بقول طبعا أروه استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في ناع حتى لا يغمس يده في ناع حتى يغسل هذا فإن أحدكم لا يدري إن بات شدو، وقالوا حملوا حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، وما كان مشابه له حملوه على الكثير، وحملوا حديث أبي هريرة هذا على القليل، والقليل حدّه الشافعي وأحمد بحديثه ابن عمر، و. أما داود الظاهري وابن أبي ليلى والثوري وابن عباس وجماعة من العلماء فقالوا حديث حديث بسعيد الخدري على ظاهره وكذلك حديث العرابي في بوله في طائفة من المسجد لأن هذا البول أزيل بماء قليل إن لو كان الماء القليل يتنجس بالنجاسة لما أزالها وقالوا أما حديث به هريرة عند الشيخ في قضية الاستيقاظ من النوم فقالوا هذا الحديث ليس معقول المعنى وإنما هو حديث لمداره على تعبد المحط يعني أنه ليس معقول المعنى قالوا الأمر فيه أمر التعبد في المحضو وكذلك قالوا في حديث أبي هريرة عند الشيخين يبول أن أحدهم بالماء الدائم الذي لا يجري ما يقتسلون ما يقتسلون و آه... نعم إذن آه... آه... هذا وكذلك فهذا المذهب الثاني هو مذهب داود الظاهري وهو وهو رواية عن مالك. المذهب الثالث هو مذهب ااا آآ مذهب آآ أبو يوسف وأبو العبد مذهب أبي يوسف. وأبي العباس وهو رواية على بحثين فت قال إن هذا الماء نجس إن هذا الماء نجس نعم لا لا لا لا في القضية فيها مذهبان فقط القضية فيها مذهبان فقط لك في قضية في قضية الماء المستعمل لا بالنسبة الماء اللي خالقته نجاسه ونبت أجل أحد أصابه فيها ماذا ما يقع نذهم لاود الظاهري وابن أبيل والثوري وابن عباس وغيرهم جماعة من الملمان أن, أن هذا الماء طاهر ومطاهر واتدلوا بظاهر حديث أبي سعيد الخدري وحديثه الأعرابي بسعادة الإختلفة في ميري بوضعها وحديثه وحملوا حديثه حديث في الاستيقاظ وحديثه في الاقتشار في المعدين حملوها على تعبد الأخ المذهب الثاني هو مذهب التنفيق بين القليل والكثير والمذهب الثالث هو مذهب مالك وأصحاب مالك وأصحابه وهو الكراه قالوا هذا الماء يكره مع وجود غيره هذا الماء القليل الذي وقعت فيه جاسة تغيره يكره مع وجود غيره وهذا المذهب مذهب مالك ما في القضية هو أقوى المذاهب بس في ثلاث مذاهب ثلاث في ثلاث مذاهب لكن المذهب بعض ال اللي نفثناه هو مذهب مذهب أبي يوسف مذهب أبي سريسة فيها القدر المذهب أستغل ذلك المذهب مذهب الطهارة مطلقا ومذهب النجاسة مطلقا ومذهب الكراعة معورة مع الغيب ومالك له المذاهب الثلاث لأنه عنده رواية بالطعارة المطلقة عنده رواية النجاسة المطلقة والرواية الشهرة عنه وهي رواية أصحابه أن هذا الماء فكره مع وجود غيره، وهذا هو أطاح بالماء، لأنه أولا جمع بين أحاديث، جمع غير غيره متكلف، حمل أحاديث، حديث حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبيه وغيارته، حديث العربي، حملها على الماء، على على على على على, على, على بينما حمله على على الجوازي، بينما حمله. لحديث الخالقرة النهي فيها النهي في الحديث الخ في حديث أبي هرارة وفي حديث بيراتة في في الاستقال وفي حديث كذلك أبي هرارة في القصالي في المائدة حملها على الكرات هذه ذنب إن الله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتمنى مصاعدا طيب وهذا ماء وهذا ماء والفتغير أوصافه فالانتقال إلى التراب مع وجوده مخالف للنص ثم المثال الثالثة أن هذا الماء تعافه النفس تعافه النفس لأنه ماء وقعت فيه نجاسا فما تعافه النفس ما تعافه النفس آآ آآ آآ القول بكراهته مع وجود الغير قول وجيه قول وجيه لأنه الطعارة يتخير لها لأن العبادات يتخير لها ولا تئموا الخبيثة منه تنفقوا إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيب والمسألة آآ آآ الثالثة أن أيضا هذه هذه هي أسباب ترجيح هذا المنه هذا المنه هو الراجل المنه بالكرام وعشو صحيحة نعم المقالة. نعم. وكثيراً خلط من جس المغير أو شك في مغيره هل يضر؟ أو شك في مغيره يضر. إذا شك في مغير الماء هل يضر؟ هذا لا يؤثر. لماذا؟ استصحاب للعسل. لأن الأصل في الأشياء هو الطاهر. والشك والشك في المصيب ليس يوجب شيئا أي طاهر أصل غريب. هذا استصحاب. الدليل هنا هو استصحاب الأصل. بالأصل، نعم، أو أو تغي نعم، أو تغير بمجاوره، أو تغير بمجاوره، وكذلك إذا تغير بمجاوره لا يضره ذلك في مذهب مالك وفي مذهب جماعة من العلماء، والال الأصل في ذلك أن مياه الغدرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا تخلو من أن تجاورها الجيف فما كانوا يتركون هذه المياه على أساس أنها انتقلت إليها روايح ما جاورها من الجيف وغيرها ثم أيضا إن الأواني التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجعل فيها, تجعل فيها الطهور كانت لا تخلو من مجاورتي بعض الأشياء التي تترك فيها أثر نعم أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاسق أو برائحة قطران وعاء مسافر وإن بدهن لاسق تغير بمجاوره وإن بدهن لاسق ولو كان المتغير به دهن اللاصق لا ماتش دون الملاصق يعني الذي يقع على سطح الماء ولم يماتج الماء لا يضر الماء لأن أواني الصحابة لا تنفك عن أثر الدهن أحيانا عن أثر الطعام أحيان عن أنذر العجين أحيان ومع ذلك يتوضعون بها ويستعملونها في الطهارة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وحتى لو افترضنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغه بعض ذلك فإنه الله فإن فإن فإنهم كانوا يفعلون هذا والوحي ينزل قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والوحي ينزل ولو كان شيئا انها عنه انها نعنه الوحي كما في حديث نعم أو برائحة قطران وعاء مسافر أو برائحة قطران وعاء هذا كلها أمزلة على المجاود برائحة قطران وعاء مسافر القطران هو الطيب الذي يجعله المسافر في وعائه الذي يجعل فيه الماء يجعل فيه قطران في جزء منه يجعل في جزء قطران مثلا ويربطه ويجعل في الوعاء ماء فإذا تغير هذا الماء برائحه القطران الذي يجاوره أو كان القطران في شيء آخر وكان يضع ال كان يضع القربة أو كان يضع أصدقاء بجانبه فإن هذا لا يضرك ذلك استصحاب ذلك للحال هذا كله استصحاب للحال للأحوال التي كانت سايد شخلا القطران الذي يضع في الإناء مثلا في هذا معروف عندنا نحن قطران مادة سوداء أيوة هذا والنسي يضعونه في الإناء يضعون الماء من أجل أن يعطي نكهة يعني في الماء، الذي يؤثر. إذا كان إذا إذا لم إذا لم يُماثش، إذا ك إذا كان لإصلاحنا، إذا كان لإصلاحنا لإصلاح الماء لإصلاح هذا، إذا كان هذا مما يصلح لنا، وكان وكان القطران ليس سائلة مم. وإنما هو جامد جامد لا يُماثش الماء، فيكون من باب المشاود. كنه في رائحة منه، هاه؟ طبعاً مجاوري رائحة، المجاوري رائحة، آه. أو متوالداً منه، أو متوالداً منه. كذلك ما تولد من الماء بالإجماع لا يضر، ما تولد من الماء بالإجماع لا يضر، لأن لأن القاعدة أن الفرع له حكم العصر. ما لم يدل دليل على خلاف ذلك الفارع له حكم العصلي ما لم يدل دليل على خلاف ذلك ما كان متولدا من الماء كالأسماك التي التولد فيه وكالطحالب التي التولد فيه هذا لا يضر لأنه يأخذ حكم الماء ولذلك المتولد من النجاسة يأخذ حكم النجاسة يكونون رجسا كذلك متولد في الطاهرات يأخذ حكمه ها تولد مثلًا من الحشرات في في في دي أو في الزراعة يأخذ حكمه ويكون فاحش كا كا لا أو بقراره كملح أو بقراره كذلك لا يؤثر قرار الماء لا يؤثر عليه سواء كان القرار المقطع المستقر الذي استخدموه الماء ملح لأن الأرض منها ما هو مالح مح. الأرض منها ما هو مالح قد يستقر الماء على منطقة مالحة فلا يؤثرها قد يستقر على منطقة مغرة فلا يؤثرها قد يستقر على منطقة غبراء لا تؤثر الغبراء وقد يستقر على منطقة حصبة لا تؤثر إذن ما يستقر عليه الماء لا يؤثر فيه نعم أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح. كذلك ما وافق الماء في الطهارة والطهورية لا يسلو طهوري هذا بالإجماع بالإجماع أن ما وافق الماء في الطهارة والطهورية لا يسلو طهوري فالتراب وافق الماء في الطهارة والطهورية والملح وافق الماء في الطهارة والطهورية لأنه جزء من متفا ولو كان هذا طريحة فيه قصا أنا لو أخذ جزء من التراب وطراحته في الماء قصدا و... أو حتى جزء من الملح وطراحته في الماء قصدا فهذا لا يسلب الطهوري. والأرجح السلب بالملح. الملح إذا كان الأرجح السلب بالملح. الأرجحه ترجعه ترشحه عيناه أنه البنونس وأن أنه إذا كان ب... بالفعل في ذلك ل لترشحه هو ويا كان باسمه في الاختياري من الراجحات في من لا من الخلاء أقل لعيمتي الأرجح السلب بالملح ومحله حله إلى صنعة لأن الملح إلى صنع ينتقل عن وصفه الأصلي أنا أضيف له وصفاً أصلياً وهو صناع أضيف له وصفاً وهو صناع فإذا صنع اختلف عن التهاب نوعا ما ولهذا يكون الراجح هو السلب به حين حينئذ عند ابن يونس وفي الاتفاق على السلب به انصوني عثر الضد نعم وإذن هو, هو هنا قال والأرجح السلب بالملح مطلقا لعجح السلب بمطل... من الملح مطلقاً معناها أن الملح مطلقاً لم يقولها لكن أنا رجعت لأقول فقط لننبئ على مثاله أن أنا قلت أن, أن محله محله أنه إذا كان الملح مصنوعاً لكن لكن بنونس هنا يريد أن الملح يسلب الطهورية ولو لم يكن لا لعجح عنده أنه يسلب الطهورية ولو لم يكن مصنوعاً وأنا قلت إن, إن, إن محل ذلك إذا كان يحمر مطلعا وهذا هو الذي قاله فقرة ثانية فقرة ثانية قال وفي الاتفاق على السلبي به إن صنعته تردد معنا معناها تردد المت... تردد يعني تردد المتاخرين في النقل أو عدن نص المتقدمين معناه أنه إذا كان مصنوعا ذهب قوم من المالكية إلى أنه متفق على السلم به على أنه يسلب الطهوري، وتردد آخرون في ذلك لم يجزموه، لم يجزموه، والصحيح أنه لا يسلب الطهورية إلا إذا كان مصراً. إلا إذا كان مصنوعة لأنه إذا لم يكن مصنوعة فهو طاهر مطهر كأجزاء الأرض تماما وبالتالي إيايا